وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتَ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَإِلَّا يَوْمَ إِذِ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 فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ المكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وَأَمْوَاتٌ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَةٌ وَأَصْقَيْنَاكُمْ وَأَصْقَيْنَاكُمْ مَا أَفْرَطَا وَإِلَيْهِ يَوْمَ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ذل ذي ثلاث شعب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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا اشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجَرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَإِلْوَيْنَ يَوْمَ إِذِ الْمُكْذِبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ